أخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قَبْلَ ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون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 أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فو رب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثلما تنطقون.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 قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين 118. So we left those who were in it from the believers 119. So we found nothing in it without a house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 فَعَتَوْا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح مِن قَبْل انَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ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 ولا تجعلوا مع الله الهًا آخر انني لكم من هنذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا الا قالوا ساحر او مجنون به بلهم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وما خلقت الجن إلا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوه المتين